السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يظل الفلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم and al availability입니다 لإلى حميد مجيد الله بارك على محمد وعلى هناك محمد كما ماركت على إبراهيم and al availability إنك حميد مجيد إن أصداق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم وما يفعل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اليوم إن شاء الله عز سنكمل كتاب الجناز ولكن هنبدأ بقراءة المذكرة إن شاء الله تبارك وتعالى يقول كتاب الجنائز وإذا تيقن نوت الميت ومضت عيناه حتى لا يقبح منظره يعني وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن البصر يتبع الروح وشد لحياه بيربط اللحية الى فوق الرأس وذلك لان لا يفتح فاه فيقبح منظره ايضا ويدخل فيه ماء الغسل وجعل على بطنه مرآة او غيرها حتى لا ينتفخ بطنه فاذا اخذ في غسله سترت عورته ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا حتى يخرج الفضلات من بطنه وحتى لا يتأذى الكفن بعد تغسيله فنحتاج إلى آخر ثم يلف المغسل يلف على يده خرقة فينجيه وقلنا معنى ينجيه يعني يقوم بعملات الاستنجاء والتنظيف لهذا الميت بوسطة خرقة لأنه لا يحل له مس عورته فينجيه ثم يوضئه ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر الماء والسدر هذا الإزالة الأوساخ والأدران عن جسد الميت وقلنا السدر عبارة عن ورق ورقبات معين لكنه ذو رائحة طيبة ويعمل على شد البدن أو استمساك البدن. ثم شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة. يمر في كل مرة يده يعني يضعه على بطنه يعني. فإن خرج منه شيء غسله. وسده بقطن فإن يستمسك فبطين حر ويعيد وضوءه وإن لم ينقى يعني لم يكون هناك نقاء بثلاث غسلات زاد إلى خمس أو إلى سبع ثم ينشفه بثوب ينشفه حتى لا يبتل الكفن وادع الطيب في مغابنه كنا من أمس مغابنه يعني مواضع الأوسائق في المواضع اللي بتكون يعني فيها يعني عبارة عن مكرمشة شوية كده ويجعل الطيف في مغابنه ومواضع سجوده وذلك لشرفها وإن طيبه كله كان حسنا ويجمر أكفانه يعني يبخرها يجمر يعني يبخرها وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منه أو أخذ منه ولا يسبح شعره حتى يعني شعر يكون غير مستمسك حتى لا يسقط والمرأة يضفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها ثم يكفن الميت يعني في سلاسة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. قلنا إن السنة أن يكفن الإنسان في كفن أبيض لكن لو كان غير هذا اللون جائز لكن نحن نقول الأحسن الأفضل أن يكون متسما بالبياض وأن يكون الأخير أو أحد زي الأكفان حبرة يعني عليه خطوط فإنما يتسر فيكفن في البياض يدرج فيها إدراجا يعني ايه يدرج فيها إدراجا بنضع أحسن كفن أولا على يعني من ضداء أو شيء من هذا حتى يكون هذا الكفن الذي يوضع في الأول هو الذي يبدو للناس أحسن كفن يوضع الأول ثم الثاني ثم الثانيس ثم, الثاني ثم يعني نستنقي الميت على هذه الأكفان ونلفه من على اليمين والشمال ونكفنا في قميص وإزار ولفافة فلا بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه صلى الله عليه وسلم لما مات والمرأة تكفن في خمسة في خمسة أثواب وقلنا إن هذا ضعيف المرأة والرجل في الكفن سواء ثلاثة أثواب في درع و مقنعة وإزار ولفافتين وحق الناس بغسل الميت والصلاة عليه ودفنه وصيه يعني هو يوصي فلان يغسلني فلان, فلان يدفني فهذا أحق الناس بفعل هذه الأمور لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله إمرات أسماء وكذلك أوصى أنس أن يوصلهم محمد ابن سيرين وأوصى غيرهم من الصحابة ولم ينكر عليهم في هذه الأمور والصحابة رضي الله عنهم يكاد يكون بينهم إجماع على أن الوصي في الصلاة مقدم على غيره من ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن يصلي عليه عمر وأوصى عمر أن يصلي عليه صهيب وأوصى ابن مسعود أن يصلي عليه الزبير وأوصى أبو بكر أن يصلي عليه أبو برزة وأوصى عائشة أن يصلي عليها أبو هريرة وكل هذا الكلام موجود في المذكرة يعني لا, لا تقلقوا يعني كل هذا موجود في المذكرة وحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب فالأقرب من العصبات عصبات يعني من ناحية الأب العام الجد دول اسمهم العصبات لكن الخال ومن كان من ناحية الأم لا يسمون إيه عصبات يسمون, أرحام. يسمون إيه ذو أرحام وأولى الناس بغسل المرأة الأم ثم الجدة ثم الأقرب فالأقرب من نسائها إلا أن الأميرة يقدم في الصلاة على الأبي ومن بعده هنا نتكلم عن حق الناس بالصلاة على الميت نقول الوصي ماشي له أن يصلي عليه لكن لو كان هناك أمير أو نائب الأمير موجود يعني الإمام الراتب بتاع المسجد فهو حق الناس بالصلاة عليه على الميت فإن عدماء الأمير أو نائبه أو الإمام الراتب يكون أقرأ الناس لكتاب الله عز وجل هو إلى حق بالصلاة على الميت في هذا أثر صحاة الشيخ الألباني رحمه الله أن الحسن لما مات صلى عليه والي المدينة أو أمير المدينة سعيد بن العاص وكان الحسين موجودا كان الحسين موجود فقدم والي المدينة سعيد بن العاص وقال له لولا أنها سنة ما قدمتك فلا يدل على أن إلا أولى بالصلاة على الميت الوالي أو نائبه إبام المراتب أقرأ نسل كتاب الله عز وجل ثم بعد ذلك يعني نقدم الزوي الأرحام والصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر ويقول اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وعنسانا انك تعلم مقلبنا ومسوانا وانت على كل شيء قدير اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام والسنة ومن توفيته فتوفه عليهما اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه اكرم نزله واسم ادخله واغسله الماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ونق الثوب الأبيض من الدنس وأدله دارا خيرا من داره وجوارا خيرا من جواره وزوجا خيرا من زوجه وادخر جنة وعذو من عذاب القبر ومن عذاب النار وأفسح له في قبره ونور له فيه وكل أزيل أدعية صحيحة إن شاء الله تبارك وتعالى ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة طبعا هذا على مذهب الإمام أحمد لكن يجوز أن تسلم إيه تسليمتين كما في تسليم الصلاة والحديث في هذا وارد عن ابن مسعود رضي الله عنه نتكلم عن هذا بالتفصيل إن شاء الله بعد القراءة ويرفع يديه مع كل تكبيرة وهذا أيضا من مذهب الإمام أحمد أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة وهو رأي اكثر أهل العلم وهذا ايه رأي أكثر اهل العلم وصح عن بعض الصحابة كابن عمر وغيره من الصحابة لذلك كان الراجح أن ترفع لديني في كل تكبيره من تكبيرات صلاة الجنازة لكن هناك الرأي الذي البعض أهل العلم أنك لا ترفع إلا في التكبير الأولى فقط والواجب من ذلك الواجب من ذلك التكبيرات الواجب في صلاة الجنازة التكبيرات والقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأدنا دعاء الحي للميت والسلام. لكن هو نسي هنا أن يقول إن اول واجبات القيام اول واجبات اخواني القيام. يبقى نقول الواجب من ذلك القيام والتكبيرات والقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وأدنى دعاء الحي للميت والسلام. ومن فتته الصلاة عليه يعني على الميت صلى على القبر الى شهر طبعا هو جواز الصلاة على القبر سابق بالسمنة نبع السلام لمن الصلاة على المرأة التي تقوم المسجد يعني صلى على قبرها صلى الله عليه وسلم تجد ناحية الكعبة وتصلي صلاة الجنازة اربع تكفرات عنده القبر لكن تتجن حيات الكعبة لكن إلى شهر يعني بعد شهر من فعشة تنصل على القبر هذا ورد في بعض الأثار لكنها أثار ليست قوية وإن كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية صلاة الغائب وصلاة الغائب فيها أقوال سلاسة لأهل العلمي منهم من يرى أن صلاة الغائب تجوز على كل ميت حتى لو صلينا عليه؟ اه حتى لو صلينا عليه ومنهم من يرى أن هذه خاصة بالنجاشي فلا تجوز صلاة الغائب على أحد إلا إيه إلا النجاشي اللي ورد فيها هذه القصة شيخ الاستبلم تيميا له رأي الوسط إن كان الميت صلي عليه فلا تصلي عليه إيه صلاة الغائب لكن لو أنك لك علمت أنه لم يصلي عليه في بلده التي مات فيها فتصلي عليه الصلاة الغائب إذن المذهب الراجح مذهب ابن تيمية رحمه الله أن تصلي صلاة عند الحاجة إلى ذلك عند الحاجة إلى ذلك أو بمعنى عذق لما يصل إلى علمك أنه لم يصل على هذا الميت صلاة الجنازة ومن تعذر غسله لعدم الماء أو لخوف عليه من التقطع كان المجدوري يعني اللي أصابه مرض الجدري مرض جلدي أو المحترق أو لكون المرأة بين رجال أو رجل بين نساء فإنه ييمم طبعا هذا ليس قولا واحدا لو كانت المرأة بين رجال أو الرجل بين نساء فهناك قولان إما أن ييمم وإما أن يغسل إلا أن لكل من الزوجين غسل صاحبه وورد في هذا الشئ كثيرا او مكر اوصى ان تغسله اسماء زوجه وعائشة قالت لو استقبلنا من امرنا واستدبرنا ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم الا نساؤه وقول النبي على السلام لعائشة لو ميت قبلي لغسلتك وكفنتك وايضا من الاثار ان علي غسل فاطمة لكن هذا الأثر ليس قويا وكذلك امه الولد مع سيدها والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصلى عليه طبعا في هذا الأمر قولان الصلاة على الشهيد الأرجح أنك لا تصلى عليه لكن لو صليت عليه فهذا أي مشروع لأن الأسار وضعت مرة بالصلاة ومرة غير الصلاة ونتكلم التوصيل إن شاء الله الآن وينحى عنه الحديد والجلود يعني الشهيد إذا كان لابس مثلا درع أو بيضة على رأسه أو شيء من الحديد يعني يحميه ينحى عنه يعني يزال عنهم ثم يزممل في ثيابه يلف في, في ثيابه وينكفنا بغيرها فلا بأسه ذكرنا بالأمس إن, إن, أن حمزة رضي الله عنه كفاه ان لباسه لامه مصعب في كفاه فوق فوق ثيابه كف الواحد فقط يعني والمحرم يغسل بماء وسدر ولا يلبس مخيطا ولا يقرب طيبا ولا يغطي رأسه ولا يقطع شعره ولا ظفره ويستحب دفن الميت في لحد هو الدفن الاقواني اما يكون في لحد او في شق شق يعني ايه تفحر حفرة دي اسمها شق طيب تفحر حفرة ثم في اسفل حفرة زيتة من لحد شيء حفرة داخلية كده داخل فان الميت اسمها لحد الدفن في اللحد وفي الشق كلاهما جائز وكلاهما عليه العمل عند المسلمين وينصب عليه النبن نصبا النبن يعني ايه الطوب اللي هو ما تحرقش يعني طوب ايه طوب نيء يوضح كده ايه حول الميت تحدد مكان اللحد او مكان الشق حتى ايه لا يوضع آه فيه آه جر اللي هو الطوب المحمية بالنار يعني تفاؤلا ان لا النار وينصب عليه النبن طوب المية يعني نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدخل القبر جرا اللي هو الطوب بالنار ولا خشبا ولا شيئا مسته النار ويستحب تعزية أهل الميت يعني تعزية يعني تصبرهم تقول كلاما يعني يسكن ألمهم تبين لهم أجرى مصابهم وهكذا يعني والبكاء عليه غير مكروه إذا لم يكن معه نذب ولا نياحة، وهذا يثبت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. ولا بأس بزيارة القبور للرجال، وهذا يعني ماذا أحمد؟ لكن إحنا نقول ولا بأس بزيارة القبور. للرجال والنساء ذات القبور للرجال والنساء مستحبة ونذكر أدلة إن شاء الله بعد قليل ويقول إذا مر بها أو زارها سلام عليكم أهل دار أهلا دار قوم المؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون اللهم لا تحرمنا أجرم ولا تفتنا بعدهم وغفر لنا لهم ونس الله لنا ولكم العافية وأي قربة فعلها يعني فعلها العبد المسلم يعني وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك طيب وماذا باليام أحمد أن أي قربات تصل إلى الميت لكن أنا أشترط يعني أشترط العلماء يعني أنا أشترط أن تكون هذه القربة مما فعله السلف الصالح مما فعلها الايه؟ السلف الصالح فمثلا لو أن رجلا صلى الظهر وقال أهب سوابه للميت سنة أهب سوابها للميت عمره أهب سوابها للميت طب هذا فعل الصحابة لم يفعله الصحابة فيكون مبتدعا وأن ذلك سأذكر إن شاء الله تبارك وتعالى الأشياء التي تنفع الميت وتصل إليه بالتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم الآن عن الصلاة على الميت بشيء من التفصيل الصلاة على الميت فرض كفاية كنا نكررين عن الكفن وعن الغسل والدفء وقلنا حكمها لكن الصلاة على الميت فرض كفاية وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم بصغة الأمرين يستسنى من الفرض ومن الوجوب شخصان الطفل الطفل لا تجب الصلاة عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يصلي على ولدي إبراهيم لما مات كذلك نستثنى من الوجوب الشهيد الشهيد لا تجب الصلاع عليه لا تجب الصلاع عليه لكن الصلاع على الطفل وعلى الشهيد مشروع. من نشاء انه عليه صلى لكن ما نقولش ان الصلاة على الطفل وعلى الشهيد ايه واجبة كما هو الحكم في الصلاع على الجنازة اذا تشرع الصلاع على الطفل تشرع على الشهيد طب الصقط تصلى عليه وتصلى عليه تصل عليه إذا نفخ فيه الروح يعني إذا كان عمره أربعة أشهر فتصلي عليه وإلا لا يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة وتقول اللهم اجعله زخرا وفرة وشفيعا لوالديه واجعله في كفالة أبيه إبراهيم وما إلى هذا من الأدعية التي تحض على المغفرة والرحمة لليه قلنا أيضا مما يشرع الصلاة على الشهيد لأنه ثبت أن مع السلام ترك الصلاة على الشهيد وصلى على بعضهم فأنت مخير طبعا من آثار أورد بكل فانت مخير في الصلاة على الشهيد مرة تصلي ومرة لا تصلي المهم يشرع الصلاة على الشهيد وليست واجبا كذلك من قتل في حد من حدود الله من زن من سرق من غلى هل يصلى عليه ولا لا يصلى عليه يصلى عليه تشرع الصلاة عليه لكن بالنسبة لمن قتل في حد من حدود الله يعني النبي انبع الصلاة يصلى عليه على المرأة التي زرت اما الفاجر المنبعث في المعاصي المحارم يعني تحت ومعه كده الفساق فأولئك ايضا يشرع الصلاة عليهم لكن في ملاحظة في اخوانا ايه ملاحظة لا يشرع لأهل العلم وأهل الفضل أن يصلوا على مثل هؤلاء الفساق لماذا حتى يكون ذلك زاجرا لغيرهم أن يسلكوا إيه؟ مثل هذا السبيل إيه بالنسبة للفاسق مصلى عليه ولا لا نصلى عليه, عليه. يشرع الصلاة عليه لكن العالم وأهل الفضل يكتنم الصلاة على مثل هذا الرجل حتى زجر الناس عن هذه المعصر المدين هل يصلى عليه ولا لا يصلى عليه يصلى عليه والنبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر كان يترك الصلاة على المدين ثم لما وسع الله تبارك وتعالى على المسلمين وكسرة الغنم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المدين وتكفل بدينه من بيت المال صلى الله عليه وسلم أيضا من دفنه ولم يصلى عليه ليس سبب من الأسباب يعني دفن في بلد غير مسلم أو تركت الصلاة عليه أو صلى عليه بعض الناس وبعض الناس لم يصلي فيشتع لك أن تصلي عليه ولكن تصلي عليه أين على قبره كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر المرأة التي كانت تقوم المسجد من مات في بلد أيضا وليس فيها من يصلى عليه نصلى عليه الصلاة الغائب وكما قلنا لما نعي النبي صلى الله عليه وسلم أو نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي إلى المسلمين قام وصلى عليه الصلاة الجنازة وكبر أربعا طيب إذا كان الصلاة مشروعة على الطفل والشهيد ومن في حد وعلى الفاسق وعلى المدين ومن لم يصلى عليه فهل تشرع الصلاة الكفار والمنافقين الجواب لا لا تشرع الصلاة على الكفار والمنافقين بل تحرم ويحرم ايضا الترحم عليهم والاستغفار لهم لقول الله تبارك وتعالى ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون طب ممكن بعد الدرس فهو طبعا هنا يسأل سؤالا كيف أعرف أن هذا منافقا طبعا على على على سبيل يقين لن تعلم على سبيل يقين لن, لن تعلم لكن لو أن هذا رأي سلوكه سلوك المنافقين أنت على حكم الإسلام الظاهرة تجر على حكم الإسلام إيه الظاهرة لكن لو تجنبت الصلاة عليه لكونك ترى يسلك سلوك المنافقين فلا بأس مثال ذلك انت دخلتنا في شيء انت صعب أوي. مثال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام آآ، ذهب يصلي في بيت واحد من الصحابة اسمه ابن عتبان فكان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن رجل من الصحابة هذا الرجل كان كثير الوقوف مع ايه؟ مع المنافقين يحب يقف عنه كثير قوي فلما سأل عن الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الصحابي واحد من صحابهم من يا رسول الله إنه منافق فالنبع رسول السلام قال له لا إنه يحب الله إيه ورسوله المقصود إن النبع السلام لم ينكر على الرجل قوله إيه إنه منافق لأن الرجل أوقع نفسه فيه إيه فهذه الشبه هذه إيه التهمة من كسرة حقوفه إيه مع المنافقين وجلوسه معهم وحضوره منتدياتهم وما إلى هذا المهم ان تحرموا الصلاة على الكفار والمنافقين وكذلك يحهم استغفار لهم والترحم عليهم وصلاة الجنازة تصلى جماعة يعني الجماعة في صلاة الجنازة واجبة وذلك لمدورة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلاة الجماعة في الجنازة وقوله ايضا صلوا كما رأيتموني اصلي قد يقول قائل طيب ما الصحابة صلى الله عليه وسلم فرادة يعني كل واحد صلاة ما يبقى لحظة واحدة ما صلاوش جماعة قالوا نازي قضية خاصة قضية ايه خاصة لكن الحكم ان صلاة الجنازة تصلى ايه تصلى جماعة والافضل فيها الجمع الكثير وان يصف الناس سلاسة صفوف طيب لو ان العدد كبير هنا يصف الناس كما يصفونا للصلاة طيب لو العدد قليل يصفونا ايه ثلاثة صفوف فقط ويدل على هذا أن الرسول صلى على جنازة كان معه سبعة من الصحابة فصفهم صلى الله عليه وسلم ثلاثة صفوف إذا لو كان العدد كبير بنكتر الصفوف ونهتمش بإكمال الصفوف في الأول في الأول لا لو كان العدد كبير يبقى نسوي الصفوف ونتمها كما نتمها للصلاة لكن لو كان عدد قليل فنجعلهم إيه؟ ثلاثة صفوف وأولى الناس بالصلاة على الميت كما قلنا الوصي الولي نائبه أقرأ الناس لكتاب الله عز وجل واستدللنا على ذلك بالأسر الوارد عن الحسن لما توفي وقدم الحسين سعيد بن عاص وكان والي على المدينة وقال لولا الناس هنا ما قدمتك؟ طيب عندك مع الجنائز 10 جنائز أو 5 جنائز أو ما إلى هذا تصلي عليه صلاة واحدة ولا تصلي علي كل واحد صلاة هو تصلي عليه صلاة واحدة جائز ويشرع ذلك لكن لو صليت على كل جنازات صلاة فهذا أيضا إيه مشروع من هو من هذا ومنه هو من هذا لكن احنا نقول أن كده الأمرين إيه مشروع يعني عندنا 5 جنازات قام اليمن فصلى عليهم جميعا. خلاص صلا صائحة. ثم لو أنه صلى على كل جنازة مرة. فاز أيضا إيه يشرع لأنه الأصل. وكذلك من الأدلة على ذلك أنه فعله النبي صلى الله عليه شهداء أحد كانوا صلى على إيه على حمزة ومعه إيه بعض الصحابة ثم حمزة وبعض الصحابة حمزة وبعض الصحابة كانوا ورد في بعض الحديث تصل الجنازة. في المسجد وتصلى خارج المسجد في مكان مخصص للصلاة على الجنائز لكن الأفضل إيه إخواني الأفضل والأكثر واللي دوم عليه الرسول والسلام أكثر الأمور إن صلاة الجنائز تكون خارج المسجد تكون إيه خارج المسجد حتى لا يلوس وحتى يعني إيه يعني نحافظ على نظافة المسجد دي وغير ذلك من الأدابة التي تنتهك سعر الصلاة داخل المسجد لكن لو أنك صليت على الجنازة داخل المسجد جائز ولا مش جائز جائز لحديثها يشغل الله عنه ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل بن البيباء وفي رواية سهيد بن وضاء إلا في, إيه؟ إلا في المسجد فالصلاة داخل المسجد جائزة وخارجها جائزة لكن الغالب والأحسن أن يكون خارج المسجد مكان إيه؟ اسمه مصلى الجنائز لا يصلى على الجنازة بين القبور تخدش الجنازة وصل عليها ايه بين القبور لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الامر يقف الامام وراء رأس الرجل وفي وسط المرة حتى يسترع تكبيرات الجنازة اربعة ولا في حد عندكم عنده عدد تاني يقف الامام وراء رأسه الرجل يعني يكون الميت رجل إمام يقف عند رأسه طيب الميت امرأة يقف في وسط المرأة حتى يعني يسطرها عن الناس طيب تكبيرات الجنازة اربعة حد عندها تاني سبعة طيب تكبيرات الجنازة اربعة وخمسة وستة وسبعة وتمانية وتسعة يبقى التكبرات اما تكون اربعة او اكثر من ذلك لكن العمل على اربعة وأكثر أهل العلم يقولون إيه يكاد يكون العلماء يعني أطبقوا على العمل بأربع تكبيرات وعليه عمل الناس اليوم طبعا بعد التكبير الأولى كما تعلمون الفاتحة بعد الثانية الصلاة للمسلم طب لكبارته بعد أي تكبيرات خاصة بالدعاء للميت والدعاء لنفسك طيب يشرع لأنه يصلي الجنازة أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى طيب بقية تكبيرات قلنا فيه خلاف أكثر أهل العلم على أنه يرفع يديه وبعضهم يرى أنه لا يرفع كذلك في بعض أهل العلم قالوا لا توضع اليمنى على اليسرى في الجنازة لكن هذا قول ليس بالقوي وفي الجنازة توضع اليمنى على كفي اليسرى والرسغ والساعد تبع على الكف والرسغ والساعد مع بعض كده ويقرأ عقب الأولى فتحت الكتاب يقرأها سررا وبقية التكبيرات كما قلنا بعد الصلاة والسلام يخلص فيها الدعاء للميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء وهذا بما ثبت وعندنا بعض غضياء في المذكورة وهي كلها دعية صحيحة ثم يسلم يسلم زي تسليم الصلاة تسليمتين وبعضهم اقتصر على تسلمة واحدة كالإمام أحمد وسدد بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة فسلم تسلمة واحدة لا يصلى على الجنازة في أوقات النهي عن الصلاة إلا لضرورة يعني ضرورة الإصرار بالجنازة أو ما إلى هذا. طيب بالنسبة للدفن إخواني حكم أنه يجب يجب أن تدفن أن تدفن أي ميت حتى لو كان كافرا حتى لو كان إيه؟ كافرا ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن صناديد قريش يوم بدر يعني حفر لهم قليبا أو بئرا كبيرا وألقى الجسس فيها ودفنها صلى الله عليه وسلم كذلك لما مات عمه أبو طالب جاءه عليه وأخبره بموت أبيه فقال اذهب فواره يعني ادفنه. فيجب الدفن حتى ولو كان الميت وهذا كافرا ولا يدفن مسلم مع كافر ولا كافر مع مسلم إنما يدفن المسلم في مقابر المسلمين والكافر في مقابر المشركين طيب عندنا يعني لطيفة كده بسيطة لو أن امرأة نصرانية تزواجها رجل المسلم وهي حامل ماتت أين تدفن؟ لا تدفن في مقابر المسلمين لأنها مشركة ولا تدخل في مقابر الكفار لأن الجنين هذا أو الذي في بطنها مسلم أنا تدفع في مكان وحدها توك في مكان وحدها بين مقابر المسلمين ومقابر الإِنَّ المشركين والسنة في أذفنا أن يدفن الناس في المقابر ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الناس في البقيعة يعني في المقبرة اللي تسمى البقيعة لكن لا يدفن الناس في البيوت مثلا لا يدفنون في الصحارة مثلا هذا لا يجوز إنما يدفن الناس في المقابر التي وعدت لهذا إلا الشهيد نحن قلنا الشهيد يدفن أين في المكان الذي قتل فيه ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن شهداء أحد في المكان الذي قتلوا فيه كذلك لا يجوز الدفن في أوقات إنه ولا في الليل إلا لضرورة أيضا لو أن هناك ضرورة من الإسراء أو غير ذلك فيدفن بيئة الليل ويدفن في أوقات النهي ينبغي أيضا أن يعمق القبر وأن يحسن وأن يوسع عند الدفن لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك فقال احفروا وأوسعوا وأعمقوا وأحسنوا وكما قلت بنصف للحدي والشق كلاهما جائز وعليه العمل عند المسلمين من زمن طويل يجوز ان يدفن ايضا اثنان او اكثر في القبر الواحد اذا كان هناك برورة لذلك وإلا فالدفن لواحد هو الاصل يقول ايضا ده انا عاوزك تكتب عشان ما تقطعني بص بكتب عشان ما تقطعنيش آه... انزال الميت يا أخباني <تصفيق> انزال الميت إلى القبر من ينزل الميت إلى القبر الرجال يعني رجل ميت من ينزل إلى القبر رجال من ينزلها إلى القبر من يقول حريم محارم. لا لا, لا شط محارم لا يشترط يشتغطوا محارم يبقى الذي ينزل الميت إلى القبر الرجال حتى لو كان أنثى حتى لو كان ايه أنثى تب بد أن نأتيها بالمحارم لا يعني النبي عليه الصلاة والابنته قال من لم يقارف الليلة يعني من لم يجامع الليلة من الرجال فقال أبو طلحة أنا فأنزل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى إلى قبرها فنحن نقول أن إنزال المرأة إلى القبر يجوز الرجال حتى لو كانوا, حتى لو كانوا أجانب وعهداتنا للنساء بمثل هذا الأمر يعني يعطي منفاسة كثيرة منها انكشاف النساء والنظر إليهم وهم إلى هذا فلذلك الأولى أن يدفن الميت رجلا كان أو امرأة الرجال وليس النساء ولا المحارب ويجوز للرجل أن يدفن زوجته لقول النبي صلى من العيش لو مت قبل لغسلتك وكف فنتك وفي رواية ودفنتك. بشرط شرط واحد فقط أن الرجال <تصفيق> يدفنون الأنسى الذي يتولى مثل هذا لا يكون لم يقارف الليلة يعني لم يجامع في هذه الليلة ويقول من يضع الميت في القبر بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بسم الله وعلى ملة رسول الله ويحثو يعني من السنة نكترمش وقت تراب كده تحثو حثيات على القبر طيب دفنا الميت يستحبه للقبر نفسه أن يكون مرتفعا شبرا واحدا عن الأرض ويستحب أيضا أن يكون مسنما يعني إيه مسنما يعني له كده قبة صغيرة كده إيه حتى يعرف وحتى إيه يعرف يعرفه أهله إيه هذا الميت ويجوز لك أن تعلم القبر بحجر أو نحوه وأما تلقين الميت بعد الدفن إذا جاءك الملكان فقل كل هذا إيه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز لنا أن نجلس بعد الدفن فترة بسيطة لتذكر الحاضرين بالموت وما بعد الموت طيب هل يجوز إخراج الميت من القبر بعد دفنه يجوز مثلا إن كان لم يغسل نخرجه ونغسله إن كان لم يكفن نكفنه وندخله أو يعني أي غرض صحيح يجوز إخراج الميت وإدخاله مرة أخرى. طيب مسألة بقى يا إخواني تجدوها في كتب العارفين وكتب الزهاد ومعال هذا أن رجل منهم يحفر قبره قبل أن يموت وأيضاً منهم من ينزل إلى هذا القبر كل يوم حتى يستعد للآية الأخيرة. هل هذا عمل مشروع ولا غير مشروع؟ واحد بيحفر قبره قبل يموت وكل يوم ينزل فيه ساعة أو ساعتين كذا إحنا نتذكر الأخيرة إرا يكفي هذا العمل <تصفيق> احنا نقول هتلاقوا كنا خلي بالكم موجود في كتب زي حياة علم الدين والمنهج القصدين والكتب اللي هي بتتكلم عن الرقائق والزود الحاجات يعني هذا الفعل لما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولما يفعله الصحابة رضي الله عنهم والاستعداد للموت يكون يا إخواني بالعمل الصالح يكون بالايه بالعمل الصالح ثم ان هناك لفتة جميلة أوي. هو الرجل لا يدري اين يموت يعني هو يحفر قبره مثلا في بلد كبردينا وكل يوم يروح القبر يقعد فيه شويه طب انت مش عارف بكره هيتربصيط ما انت ممكن تقعد في ايه في بلد اخر لهذا نقول الناس العمل غير مشروع والاستعداد للموت يكون إيه؟ يكون بالعمل الصالح ليس بغيره من الأعمال سمعين هذا لم يعني يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. أما بالنسبة للتعزية فتشرع تعزية أهل الميت يعني ايه تشرع بقى يا أخواني يعني احنا عنا اما نقول ده مشروع يبقى ايه ممستحب يبقى ايه واجب. المشروع يصدق على شيئين إما أنه مستحب وإما أنه إيه؟ واجب خلاص نقول لك هذا العمل مشروع تفهم أنه ممكن يكون مستحب وممكن يكون إيه؟ واجب تشرع تعذية أهل الميت بتصبروا بأنك توعدوا بالأجر والثواب العظيم زي أن نبع الصيام لما لما قابل جابرا جابر بن عبد الله وكان أبو قتل في أحد نبعه صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له إن الله عز وجل كلم أباك بغير حجاب شوف الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الناس يتبسط بقية يبدأ يزول عنه الألم والمصيبة من هذا الله عز وجل كلم أباك كفاحاً يعني بغير إيه؟ بغير حجاب وأيضاً نذكر إن عبد الله بن حرم مثلاً أبو جابر إن الله عز وجل يعني خاطبه قال تمنى عليا قال اتمنى نرجع الى في فاخترى فيك ونزل فيه قول الله عز وجل في هذا الامر يبقى نصبر المصاب بوعده بالاجل وايضا من التعزيع الدعاء للميت الله يغفر له الله يرحمه الله يسكنه في صحيح جناته ما اين هذا يعني والدعاء ايضا للمصاب ربنا يعني يقويك ربنا يشد من أزرك مثل هذه الأمور هي التي تشرع في تعزية أهل الميت ويعزيهم بما يسلم ويكفهم من حزنهم ويحملهم على الرضا والصبر طيب التعزية بعض يقول لك ريش تعزية بعد ثلاثة أيام قلوا لا لا نعرف بذلك ايه دليل صحيح لكن احنا بننظر للفائدة واحد نسيه وبدأ يزاول أعماله أعمال يعني واستمرت معه الحياة. ما قيس ما فكره بعض عشرة أيام قال له إيه آه أنت ممكن ما تنزعزك شيء يا أخي ربنا يرحمه. أفكره يعني إيه أرجع حزنا إيه إلى مرة أخرى. لا إحنا نشوف الف عيد العيد. لو إنه يعني ينتظر منك التعزية وزيت سليل وزيت رفعوا يعني من المصاب عنده فتعزيه. وإن لا فلا ويتجنب في التعزية أيضا من الأمور المنتشرة الاجتماع في دار أو دار مناسبات للتعزية هذا أيضا من الأمور غير المشروعة وكذلك من الأمور غير المشروعة في التعزية إن القادمين للتعزية يقوم المصاب أو أهل الميت بضياقة هؤلاء هذا ليس من السنة إنما السنة إن إحنا إيه نضيف أهل الميت إلينا يعني نرسل إحنا لهم إيه بطعام في هذا اليوم فأنهم يكونوا في شغل وفي مصاب عظيم السنة أن نصنع لأهل الميت الطعام وليس أن يستضيفوا القادمين لأهل الميت كذلك من السنة التي يعني هي سنة عظيمة وتكاد تكون مهجورة المسح على رأس اليتيم وإكرامه يعني لو أنك زيبت تعزي ووجدت أطفالا صغارا أو يعني يتيم لم يبلغ الحلم فمن السنة أن تمسح على رأسه وأن تكرمه وهذا من التعزية المشهوعة طيب آخر موضوع نتكلم فيه ما ينتفع به الميت من غيره الإمام أحمد كما ذكرنا منذ قليل قال اي قربة تصل إيه؟ الى الميت يعني اي عمل صالح يصل صوابه الى الميت لكن احنا قلنا بشروط ان يكون هذا العمل عمل الصحابة منقولش مثلا ايه واحد طول النهار قاعد يقرأ المصحف ويختمه مثلا ويهب سوله الميت ثم يصلي للصلاة الخمس ويقول ان كل ده للميت وحجه وعمره وذكاء لا هذا كان مالد عن ايه أنا الصحابة وما إلى ورده. إلى ورد دعاء المسلم له تدعو للميت. تدليل. قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون إيه. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. هذا الدليل. أيضا من الأدلة صوت الجنازة. هذا من الدعاء أيضا للإيه للميت. كذلك من الأعمال التي تنفع الميت صيام النذر. يعني لو أنه نذر أن يصوم انتظروا لأذي المسألة مسألة يعني أيام هم شوية من نذر أن يصوم ومات فوليه يقضي عنه صوم النذر. وجاء في هذا الحديث النبع السلام من مات وعليه الصيام صام عنه وليه لنبع أحمد يقول إن هذا الحديث مخصص بصيام النذري فقط وفصل هذا التفسير عيش رضي الله عنه وكذلك ابن عباس رضي الله عنه طب لو أن هذا الميت لم يصم من رمضان بعض الأيام ومات. ماذا نفعل؟ نصوم عنه؟ لا إله إلا أحمد يقول تطعم عن كل يوم مسكينا. يبقى هنا في فرق بين الرجل الذي نظر صياما بصوم عنه. لكن لو أنه ترك من رمضان أياماً بطعم عن كل يوم إيه مسكين. وهذا ماذا بالأم أحمد وعراه يعني ايه كلاما راجحا وإن كان اه بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم حتى أكون أمينا يعني كثير من أهل العلم يرون أن أي صيام يقضى عن الميت كذلك قضاء الدين عن الميت مما ينفعه من أي شخص أي شخص أراد أن يقضي عنه فإن ذلك ايه ينفعه بعد موته كذلك ما يفعله الولد الصالح من أعمال صالحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن ولده من كسبه إن ولد الميت هذا من إيه من كسبه وكذلك الأثار الصالحة التي خلفها من بعد موته والصدقات الجارية لقول الله تبارك وتعالى ونكتب ما قدمه وإيه وآثارهم يعني الأثار الصريحة التي اتركوها وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آل وقطع عمله إلا من ثلاث صبخ جارية أو المنتفع به أو صالح هذا إيه له وفي بعض الأحاديث أيضا ينتفع الإنسان بمسجد بناه أو بيتا لابن السبيل أيضا بناه أو نهرا إيه أجراه مسألة زيارة القبور هل هي للرجال فقط كما هو مذهب الإمام أحمد وكما هو يعني مرجح عند ابن تايمية والشيخ ابن عثمين وغيرهما الذين يتبنون المذهب الحنبلي ولا هي للرجال والنساء أكثر أهل العلم والصواب والله أعلم أنه يستحب زيارة القبور للرجال كما يستحب ذلك لإيه للنساء والدليل على ذلك من شرع ربنا سبحانه وتعالى أن النساء كالرجال في استحباب الزيارة وقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فهذا عام هذا ايه عام للرجال والإيه والنساء طيب الدليل الثاني العلة من زياره القبور ايه العالم ذات القبور تذكركم بالآخرة، تذكركم بالموت ترق العين، ترق القلب، وتدمع وتدم على العين وهذا مشترك بين الرجال وبين النساء. كذلك من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة وهي تزور قبر ولدها، فدع لا تقل له واصبري ولم ينها عن زيارة القبور. وكذلك من الأدلة أن عيشة رضي الله عنها كانت تزور قبر أخيها عبد الرحمن فقيل لها ألم ينهى عن زيارة القبور قالت نعم قالت إيه؟ نعم ثم أمر بزيارتها وعيشة فقها وتفهم إن كان هذا للرجال أو للنساء ومن الأدلة أيضا لدي الفعل قوية جداً حيشة في يوم من الأيام أو في ليلة من الليالي غارت النباح السلام خرج من عندها ليلا فغارت مشت وراه راح البقيع رفع ديه دعا دعا لأهل البقيع ثم رجعت سريعا إلى بيتها يوم النباح السلام منها كانت مشيء وراه فقال أزمنتي أن يحيف الله عليك ورسوله صلى الله عليه وسلم يعني ظلمك يعني يسيب بيتك ورح بيت واحدة ثانية يعني ثم قال لها صلى الله عليه وسلم يتبع رسول الله لما أزور المقابر أقول إيه فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء اللي تقوله إيه ويتزور المقابر طب لو كانت الزيارة ممنوعة كإنما عصمة يعلمها الدعاء لا إنما عصمة لها يقولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستخدمين منا والمستأخرين وإن إن شاء الله بكم لاحقون وبهذا نكون رجحنا استحباب زيارة المقابر للرجال كما يستحب زيارة النساء أيضا للمقابر للأدلة التي ذكرناها وأختم معلشي لما يحرم عند القبور منها الزبح عند القبري ومنها بناء المساجد على القبري ومنها أيضا كسر عظام الميت لو وجدت في المقابر فكسره يعني ميتا ككسر حيا أقول هذا القول واستغفر الله لولاكم والسلام عليكم ورحمة الله لكن يعني نشوف الأسئلة الموجودة ما هي الأوقات التي يكره فيها الصلاة نحن قلنا بعد العصري بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وعند زوال يعني في قبل صلات الظهر بقليل هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتمرضوا فتمرضوا ولا تحفروا قبولكم فتموتوا لا أعلم يعني نسأل في هذا لكن لا أعلم هل يجوز الغسل الكافر لا لا لا تغسله الكافر تدفنه فقط مستدفنه دفن شرعي يعني تجعل وجهه القبلة أو تقول بسم الله لا لا الكافر هذا يدفن ايه كم فعل النبي السلام حفر له الحفرة ولقام ايه فيها لكن لا يغسل طيب ابني ستزوج وعاوزين ياخدوا قرض يعني لان ليس لهم الا القرض يا اخوانا بالنسبة للقرض من البنك الربوي حرام خلاص ده حكم شرعي القرض من البرك الربوي حرام قرض بزيادة يعني قرض ربوي بحرام لكن احيانا يأتينا سائل ويقول ورود عن اقترد البنك ونقول له حلال ده حكم شارعاً ولا فتوى فتوى لهذا الشخص بس فتوى لهذا الشخص مثال واحد عليه ديون وهيسجن وتشرط أسرته ويمكن أن يباع مثلا محله اللي يسترزق منه ويعني أشياء من هذا نظراً لأموره الضرورة نقول له اقترب بفائدة عشان دي أمر ضرورة إبقى ده حكم ولا فتوى؟ لهذا الرجل فتوى لهذا الرجل لكن عامة القرض بفائدة من البنك حرام فالسائل الذي يسأل أنه يريد أن يقترض لزواج ابنه إن كانت ذاقة به السبل يعني لا يجد من يقرضه لا يجد شيئا يبيعه يعني ويخاف على ولده من العانة أو من الزنا يعني هو يقدر إيه أحواله بنفسه إن كانت الحالة الضرورة يقترض. وإن لم تكن حالة قرورة ضرورة فلا يفعل فإن ربع من كبار الزنوب طيب إذا دخلت صلاة الجنازة في منتصفها هل أهتمها أم مع الإمام قولان لأهل العلم يعني واحد أدركه الامام في الراكعة الثانية في التكبيرة الثانية يكمل مع التكبيرة الثانية والثالثة والربيع ويسلم معه ده قول قول الثاني انه لا يسلم معه ويأتي في التكبيرة التي فتته وحده كما يفعل في الصلاة المفروضة طيب يقرأ ايه؟ يقرأ الفاتيحة والصلاة النمى الساد واجبات هل يمكن الجمع بين حديث لعم الله زوارات القبور ومشروعية الزيارة للنساء طب الله قوص نجال سؤال دول بعض الذين يعني يحرمون زيارة النساء للمقابر يستدلون بحديث لعم الله زائرات القبور وهذا الحديث ضعيف حديث ايه ضعيف ويصح بلفظ لعن الله زوارات اللي بزورها على طول كتير يعني فلو قلنا بضعف حديث لعن الله زائرات وصححنا حديث زوارات فنقول ان استحب للمرأة ان هي تزور المقابر لكن ليس إيه؟ ليس بكسرة وليس على الدوام هالنبع مرآة زجاجية. على بطن الميت بعد وفاته إلى وقت الوصول مش مصود يعني مرآة يعني أي حاجة تحطها على بطن ولو كان بينتفخ طيب يفرض أنه لا ينتفخ خلاص مطاطش حاجة يعني حاجات دي كانت موجودة عندهم يعني ايه وهو قال مرآة او نحوها مرآة او ايه اي حاجة ايه اللي تحطها عليها على بطن الميت حتى لا ينتفخ نعم يا عمي بطن الميت حط عليها حلة أي حاجة مش لازم نرياها والكلام ده لو ظننت ان مطنه ايه سينتفع الله الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أم ديرا بس خلاص